أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يخلق مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد Są to osoby, które są إنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين очку Qual relifiers Yes وتحبون المال z�� جما كلا sięwel دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه